إذا كنت تخشى من المجيء لماذا ما أرسلت لي أرسل لي رسول من عندك على أساس أنك على الحق أنك على ثابت عليه فأنا لا يمكن أن أصدقك فيما تقول هذه المحورة بين خالد رضي الله عنه يقول إذا كنت صادق في قولك لأنك ما غيرت وما بددك لماذا ما تكلمت كما تكلم ثمامة وكما تكلم اليسكو طيب إذا كنت ما تستطيع الكلام لماذا ما جيتك تترك الأرض ومن فيها تعال عندي وأعرف أنك ثابت على الحق إذا كنت تخشى من المجي لماذا ما أرسلت لي حق رجالك يخبرونني بثباتك على الحق فموقفك هذا يدل على تحاونك وعلى تمالئك معهم وعلى عدم ثباتك على الحق نعم فتكلمت في من تكلم فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر وتكلم اليشهري ف... ف... نعم فين قلت فين قلت أخاف قوم فين قلت أخاف قوم فهلا فهلا أو... عمدت إلي يعني لماذا ما جيت عندي إذا كنت مثلا ما تقدر تجي لماذا ما أرسلت لي أحد رجالك يعطيني الحقيقة عن موقفك نعم أو, إلي أو, أو بعثت أو إلي, إلي رسولا فقال إن, إن أردت إن, إن, إن يبن رأيت يذن المغيرة, المغيرة يعني خالد إن رأيت يذن المغيرة, المغيرة, المغيرة أن تعفوا عن هذا كله نعم إن رأيت يذن المغيرة أن تعفوا عن هذا كله فقال خالد عفوت عن دمك لكن في نفسي من تركك حرج فقال عفوت إني رأيت يبن المغيرة أن في محاورة هذه محاورة عظيمة أن تقول أني ثابت على الحق وما غيرت وما بدلت طيب لماذا ساكت إذا قلت إني يخاف طيب لماذا ما جيت عندي إذا قلت إني ما أستطيع لماذا ما أرسلتني فقال ما عنده جواب فقال إني رأيت يبن المغيرة أن تغفوا عن هذا كله. فما كان من خالد رضي الله عنه وهو سيف الله قال عفوت عن ولكن في تركك ولكن في نفسي من تركك حرج يعني أجل أن نفسي لا توافق على أن ألقي أن أطلق لك العنانة بأجل أن تذهب حيث جد في نفسي من ذلك حرج نعم فقال إن رأيت يا ابنه مغيرة أن تعفوا عن هذا كله فقال قد أفوت عن دمك ولكن في النفس من, من تركك خرج فقال له ذات يوم أخبرني عن صاحبك ما الذي يقرأكم حتى تحفظ منه شيئا قال نعم فذكر له شيئا فذكر له شيئا من رجزه مثل يوابر يوابر يضفدع يضفدع يضفد يقول هذا الكلام اللي يقوله صاحبنا نعم، فذكر له شيئا من الرجز، فضرب خالد بإهدا يديه على الأخرى، وقال يا معشر المسلمين، يا معشر يعني ضرب بيديه، يا معشر المسلمين، اسمعوا كيف يعارض عدو الله كتاب الله عز وجل يعني يعارض الآية الكريمة غافل الذم وخافل التو شديد العقاب. وبيع ضد نقي ما تنقين لما تشربين ولقين تحركين ولا شيء من هذا أو يا وبر يا وبر إنا أعطيناك الكوثر يعني يعارض هذا السور القرآنية بالكلام غورا يقولوا خان اسمعوا أيها المسلم اسمعوا كيف يعارض عدو الله الآيات القرآنية وقال يا معش المسلمين اسمه قد إلا عدو الله كيف يعارض القرآن فقال ويحك يا, يا مجاعة <تصفيق> أراك سيدا عاقلا أراك سيدا عاقلا تسمع إلى كتاب, كتاب الله, الله ثم انظر كيف عارضه عارضه عدو الله عدو الله فقرأ عليه خالد. بسم, بسم الله الرحمن الرحيم سبه اسم ربك العالى الذي خلق فسوى ثم قال خالد أفما كان في هذا, كان في هذا لكم ناه أو زاجر ثم قال ثم هاتي قال من كذب الخبيث ثم قال خالد أفما كان في هذا لكم ناهن أو لا أو لا, أو لا زاجن ولا زاجر ثم قال ها أنت من هاتي من, الكذب كذب من كذب الخبيث من كذب الخبيث فذكر له قادر رجز فقال خالد فقال خالد: وقد كان عندكم حقا وأنتم تصدقونه يعني بالكلام الهرى هذا نعم. وقد كان عندكم خقا وكنتم تصدقونه فقالوا لو, لو لم يكن عندنا لم يكن حقا لما لقيك أكثر من عشرة آلاف سن يضاربونك حتى يموت الأعجال فقالوا لهم يولعون به وقد ستقوه في كلامه الفاطل وإتبعوه في مذهبه حشرير نعم فقالوا لو يكن عندنا خقا نعم لما لقيته لما لقيها أكثر من, من عشرة آلاف صيف يدرسونك حتى يموت العجل. العجل. يعني إما حنا ولا نحن. نعم. فقال خالد إذا يكفيناهم الله. إذا يكفينا. ويقر دينه، فأيام يعبدون ودينه يؤيدون، ونكتفي بهذا القبر.